إن جهنم لوحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايا يفعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون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 الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ما فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا ان الله قل الحمد لله بل اكثركم لا يعقلون